وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَنَفْتِيَهُمْ أَنبَاءَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ألم يربكم أهلنا من قبلهم من قرن مكنهم في الأرض ما لم نمكنكم ما لم نمكنكم وأرسلنا السماء عليهم أدراة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 ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون